وَالَّقَمَرِ إِذَا تَلَاقَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ وَالْأَرْضِ وَبُطُونِهَا وَمَا تَنفَّسَتْ وَمَا تَحْمِلُ وَمَا تَضَعْ إِلَّا بِعِلْمِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قابلوا فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم ذلك بانه كانت تاتيهم رسله بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد 17. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير 18. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 126. خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم 127. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله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 اَن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَضَاءً حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ العزيز الْحَكِيمُ